رشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في آكنة مما تدعنا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 لِك رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ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 زَََّ السَّم أَّ يَابِن صابحَ وَحفظَ ذَلكَ تَ قدير العزيزٍعَين فَإِن أَعرَبُوا فَقُلْآن ذَرْتُكُ صاعِقَةَم مِثلَ صاعقَةِ عَ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 وَ مِنَّ حِسَاتِ لِنذيقَهُم ذَابَخِذفِي الحياتةِ الدُّنْيا وَلا عَذَابُآخَِةِ أَخْزَ وَهُمْ لا يصَرون وَأَم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 اَتَاَذَا مَا جَاءُ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَن وَق كُ شَئ وَهُ وَخَلَقَكُم أَلا مَرَةون وَإلَْهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْحُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُم قُرَنًا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 اقول للذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيَنهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون قالول الذيينكَ فَورنا أرنَ الذين أَوَّنا منِن الجّ والالإِن سَِ جعَهُ ما تحت أقد من لكونون من الأسفنين.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 إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آياتهِ الَّن وََّهَا وَشَّممسُ وَالقَمَر لا تَسُْدُون الشَّممس وَلالِ القمَرِ وَسْتُدُون اللهِ الذي خَلَقَهُ إِن قُُم إهُ تَعبُدَ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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من لَا لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وَمَا أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلنُ نَبّ أن الذيينَ كَفَوبِمَا عَمِ وَلَنُ ذيقَّهُ مِن عَذابٍ غَلغّ وَإذَا أَن عََّ على الإِسَانِ أَرَب وَنَا آذِجانَانِ بِه وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّررضُ فَذودُ عَِ رّ